سنقول لك قران بدايه جديده لعلاقتك بالله سنقول لك قران بدايه جديده لصالاتك سنقول لك قران بدايه جديده لتلاوه صحيحه للقران بالتجويد سنقول لك قران دوره لحفظ جزء عم للنساء فقط هيكون فيها معلمات عشان يساعدوكي ازاي تقراي صح معلمات كل همهم انت وازاي تحفظي صح منهج الدوره عباره عن حفظ نص وجه يوميا وده هيكون على مدار 7 اسابيع هتخرجي منها باذن الله بحفظ جزء عمه وبتعلم واتقان احكام التجويد الاساسيه كل ده واكثر في سنه اولى قران لحفظ جزء عمه للنساء فقط على شبكه الطريق الى الله